وسئل مالك أن منبعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله ومن عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله ومن عمرته هذه قضية أيضا من جامع الهدي لها تعلق بالهدي من جانب آخر وهي إنسان جلس في بلده وإنسان ذاهب معتمر متمتع وسيحج فالجالس في بلده قال يا فلان أنت ذاهب للحج خذ هذا الهدي معك من عندي وانحره في الحج يبقى عندنا كم شخص؟ شخصان شخص جالس في بيته وشخص ذاهب ليش؟ للحج ناوي إيش؟ العمرة. حاج متمتع بعمره بعث معه بهدي اضيب حسن كلمة بعث بعث تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها بحسب المبعوث اذا كان المبعوث يبعث بشخصه فلا تحتاج الى حرف الباء واذا كانت تحتاج الى من يبعث به تأتي الباء تقول بعثت زيدا في حاجتي تقول بعثت برسالة لزيد ما تقولش بعثت رسالة لزيد لا لان الرسالة ما تروحش وحدها بعثت برسالة لزيد يعني فيه من يحمل ايش الرسالة بعثت زيدا لان الزيد حروح بنفسه فمادة بعثة تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء إن كانت صالحة تتعدى لصالح للانبعاة بشخصه لا تحتاج إلى الباء وإن كانت تحتاج إلى من معمولها يحتاج إلى من يبعث به لابد لها ايش من باء بعث بإيش بهديه هذا المعتمر جاء إلى مكه ومعه الهدي الذي بعث به معه الذي اخذ الهدي معه معتمر انهى عمرته وتحلل من عمرته هل يذبح الهدي الذي بعث معه ليذبح في الحج يجزئه الان من حيث الزمن ولا لا يجزئه حتى ينتهي الناس من الحج سلحنا السؤال اول ولا لا تصورنا السؤال جماعة ولا لسه ها مرة اخرى شخص ذاهب الى الحج لكن نوى العمره متمتع المتمتع هايتحلل قبل الحج ولا لا هايتحلل جاره ولا صديقه في بلده قال يا فلان خذ هذا الهدي من عندي معك انا ما بحج السنه هذه وعشان مني متمكن من الحج خذ هذا الهدي معك يجوز ولا لا وجلس في بيت اذبح في الحج فالمسافر حمل معه امانه هدي لغيره الامانه التي تحملها مكتوب عليها تذبح فين في الحج فذهب حامل الامانه الى مكه وتمتع وتحلل من عمرته الامانه اللي معه اذبحها في الحج يذبحها الان بعد ما تحلل ولا ينتظر بها حتى الحج ها اذا تمت المسألة نعم في هذه المسألة إذا ثبتت عندنا هذا كلام مالك لماذا؟ لأن صاحبها عقد النية أن تذبح في الحج مع ذبائح الحجيج لتكون في تلك الأيام وذاك المكان وأولئك الحجاج الوافدين إذا صاحب الهدي له مقصد في الزمن ولا لا له مقصد في الزمن تجدون البحث عند الفقهاء في غير هذا هل الهدي مرتبط بالزمان او مرتبط بالمكان ان كان بالزمان فكما قال مالك وان كان بالمكان ففي اي وقت اندبحها لانها بلغت محله وهو البيت العتيق وان كانت مرتبطة بالزمان والمكان فلا يجوز قبل وقتها اذا المسألة حياتي تجدون في فيها ايش نقاش ولكن يهمنا ايش إيراد مالك لهذه المسألة وتحقيق غرض الذي بعث الهدي لأنه حمله أمانة يفعل بها كما قال له فإذا ذبحها قبل الحج لم يوفي بحق الأمانة